بِسمِ اللهَّهِ الرحْمَ الرحيِيم وَالعاداتِ ضَبحَ فَالموراتِ قَدحَا فَالْمُغيراتِ صُبحَا فَآثَر نَّ بِهينَ قاء فَوسَقنَ بِه جَمى إِ الإِسَانَ لِرَبّهِ لكنود.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 بِهِمْ يَوْمَ إِذِلٍّ